وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظنما أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 وان ما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وان لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قديدا وأن ظننا ألا نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَ بِهِ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا غَهْقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِن من القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأم القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وألا واستقاموا على القريقة لأسقينهم ماء غدقا